وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كضي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يجسه في التراب ألا ساء ما يحكمون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 ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمو ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن.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 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلפו فيه وهدوا ورحمة وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون.